التسجيل التاسع والثلاثون استمع إلى النص ثم املأ الفراغ بالمناسب بدأ التحدي بين موسى عليه السلام والسحرة فاستنصر السحرة بعزة فرعون فألقوا حبالهم وعصيهم وسحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم فبتهج بذلك فرعون وجنوده ظنا منهم أنهم قد فازوا فاستعان موسى عليه السلام بالله وَأَلْقَى عَصَاهُ فَتَحَوَّلَتْ إِلَى حَيَّةٍ تَسْعَى تأكل حبال السحرة بسرعةٍ